إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قتير ألا إنهم يثلون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون خيابهم يعلم ما يسرون وما يعنون إنه عليم بذات الصدور وما من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 ولئن أذخناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأدر كبير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 والله على كل شيء وكيل ام يقولون افتراه قل فاتوا بعشر سور مثله مفترات وادعوا من, من استطعتم من دون الله ان كنتم صادقين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 أرسل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون ولقد أَرْسَلْنَا نوحا إِلَى قومه إني لكم نذير مهين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 وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَمَا أَنَى بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّهُمْ مُلَاقُوا رَبِّهِمْ وَلَكِنِّي, ولكني أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَنُونَ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 وقيل يا أرض بلعم ماءك ويا سماء اقلعي وغيض الماء وخضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين ونادى نوح ربه فقال رب ان بني من أهلي وإن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 ودركات عليك وعلى امم ممن معك وامم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب اليم تلك من انباء الغيب نوحيها اليك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 مدرارا ويزلكم قوة, قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتارك آلهتنا قَوْلِكَ وما نحن بتارك آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين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 ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا ترونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ ولما جاء أمرنا نجينا هودا, نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة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 ان ربي قريب مجيب قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا ان نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا اليه مريب قال يا قوم ارئيتم ان كنت على بينه من ربي واتاني منه رحمه فمن ينصرني من الله ان عصيته فما تزيدون لي غير تقصير ويا قوم هذه ناقه الله لكم ايه فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب فعفروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثه ايام ذلك وعد غير مكذوب فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا لَجَئِنَا صالحا والذين آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَمِنْ خزي يَوْمِ الْيَقِينِ إِنَّ هو هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جاثمين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 فَلَمَّا رَأَى عِيدَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَةٌ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَى قَوْمِنَا وَامْرَأَتُكَ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ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 رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا إن امرأتك إنه مصيب ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب فلما ما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم إجارة من سجيل ماضود فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منطود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد وإلى مدين أخاهم شعيبا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 ويا قوم اوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس اشياءهم ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها ولا تعثوا في الارض مفسدين ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بِالْقِسْطِ ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الْأَرْضِ مفسدين بقية الله خير لكم إِن كنتم مؤمنين وما أَنَا عليكم بحفير قالوا يَا شعيب أصلاتك تَأْمُرُكَ أنت نترك ما يعبد آباؤنا أو أن, نفعل أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينتي من ربي ورزقني منه رزقا حسنا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 ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد يقدمو قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الوذج المورود وأتبعوا في هذه لعمة ويوم القيامة بئس الرفج المرفود ذلك من أنباء القرى نقصه عليه منها خائم وحصيد وَمَا ولنهم ولاك ظَلَمُوا ظلموا فَمَا فما أغنَت عنهم الَّتِي التي يدعون من دون الله من شيء لَمَّا لَمَّا جاء أمر ربك وما زادوا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 ولقد قَرَءَانَ مُوسَى الْكِتَابَ فَأَخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكِّهُمْ مِنْهُمُ الْرِّيْبُ وَإِنَّ كُلَّ لَمْ مَا لَيُوَفِّيهِنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ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 وَاصْبِرْ فَإِنَّ الله لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ فلولا كان, فَلَوْلَا كَانَ من الْقُرُونِ من قَبْلِكُمْ أُولُو بَقِيَّةٍ فَلَوْلَا كَانَ الفساد الْقُرُونِ مِن قَبْلِكُمْ قليلا بَقِيَّةٍ يَنهَوْنَ فِي الْأَرْضِ إلا قليلا إلا قليلا من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 ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس اجمعين وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظه وذكرى للمؤمنين وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون